وَالْمُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَى دَهْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَغَاءٍ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبَ فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا دَلْحَدِيثِ أَزَفَ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 انهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا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 يُنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ دَائِمًا يَمِينًا وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يضلل فأن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط دراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا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 فادعوا احداكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه واللي ولا يشعرن بكم احدا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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتن ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته, لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 وَمَن شَاءَ فليؤمن ومن شَاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستمرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب حسنات مرتقاة، وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. كلت الجنتين آتت قولا ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا.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 هو خير ثوابا وخير عقباء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن, من كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيماً تذروه الرياح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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسابها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ استدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أَمْرِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بَدَلًا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 وما منع الناس أن نؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدا فليهتدوا إذا أبدا وربك وربك الغفور ذو الرحمة, وربك الغفور ذو الرحمة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 فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخَوَتِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهِ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَ وقال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من, عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن اعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا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 وعذيبا وانما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وامما من امن وعمل صالحا فله جزاء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 واعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عضا الذين كانت اعينهم في غطاء ان عن بكره وكانوا لا يستطيعون سماع اف الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء